فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَّنَا مُنِعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاهَا نَكْتَلُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنَتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ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 فَلَمَّا أَتَوْهُمْ أُوثقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدُخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثة وهم لا يشعرون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 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِهِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَطْحَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشْرِكُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ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 اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب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 وَأَتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ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 وَمَن يُظْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لَهُم مِن اللَّهِ مِوَاقِعَ من مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعْدَلُ الْمُتَّقُونَ تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا أيديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به وَإِنَّ لَهِيَ شَكًّا مِّمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِعُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد امنا وجنبني وبني ان نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ دُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ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 وَأَلْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ غَلَمُ رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ غَلَمُ رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلَكَ أَوَلَمْ تَكُونُ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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 ولينذروا به وليعلموا أنَّما هو إلَهُ واحدُ وليذكر أُولُ الَّبَابِ. ما خير شيخ سعد الغامدي.